وََّذ بعثَ فِي القُّينَ رَسُوللَم مِنهُ يتسلُ عَهِم آياتِه وَوزَكيهِم وَيُعَّمُهُم الكتابَ وَشِكمَةَ وَإِن كانوا مِن قبل لَ فِي ضَلَالم وَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يلحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ العزيز الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ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 إذ جَاءكَمُنَافِقونَ قَاونَ شحَدُ إكَ لَ رَسُول اللهَّهِ وَلَّهُ يَعَلَُ إكَ لَ رَسُولُ وَلَّهُ يَعَلَمُ إكَ لَ